حضرتك لما جه عمرو بن العاص الى مصر سنه 640 انجليا و 640 ميلاديه 20 هجريه بدا حضرتك لما استولى على حصن بابليون كان بطريرك مصر في الوقت ده كان اسمه بنيامين هو كان هرب من الاضطهاد البيزنطي للمسيحيين فهرب الى الصحراء ومن هنا نشات بسبب اضطهاد البيزنطيين للمسيحيين في مصر ومنها لما عمر بن العاص استولى على مصر وهم قلد الأمور في مصر استدعى اللي هو البترياركي بن يمين وأمنه على نفسه وأمنه على دينه وكانت من شروط المعاهدة اللي عقدها عمر بن العاص مع المقوقس عظيم مصر لما يستولى على الحسن بابليون إن هو يؤمن كل المصريين على ديانتهم وعلى دور العبادة <تصفيق> وهضرك أنا ما عندناش في الدين الإسلامي ما ينص على اللي هو أو في التاريخ بصفة عامة ما ينص أنه تم تحويل أي مبنى ديني سابق إلى مسجد. ما حصلتش. ما حصلتش. كان حضرتك عمرو بن العاص لما لما جاء وصَبَّل على مدينة لما جاء وصَبَّل على أصل بابليون وفتح مصر وفتح الاسكندرية أمن كل المصريين على أنفسهم م. ومن ودل على كده المصريين رحبوا بعمر بن العاص وساعدوه ودلوه على الطرق والمنافذ للبيزنطيين م. ساعدوا العرب الفاتحين. عمر بن العاص لما جايب من الجامعة بتاعه منطقة مصر قديم كان فيها أربعة كنائس. بعد عن الأربعة كنائس وبنى المسجد بتاعه اللي هو كان بتوصل مدينة الفسطاط. الفسطاط. هو فعلاً في مسافة طويلة وكبيرة جدا بين مسجد عمر بن العاص والكنائس والكنائس آه حضرتي. فا ما طعمه تع... مسلم متعرض للكنائس هذا على مر التاريخ. طيب التشابه المعماري بقى اللي في كناية مصر لو خدنا له منطقة زي مصر الأزيمة هنلاقي فعلا مش بس مصر الأزيمة ده يمكن كله مصر انه الكنائس بشكل ما اخدت طراز مقارب للطراز المعماري العربي ازاي حقا نداول مصرود الكنائز اقدم بشوية النظام حضرتك الفن بيتطور م. الفن بيتطور حضرتك لما الكنائز اللي بقى لحد الوقت حضرتك هي بنت في العصر الاسلامي وقام بزخرافتها فنان مصري سواء كان مسلم أو قبتي، لأن في ال الصنعة أو اللي هو الفنون الزخرفية كان بيمارسها غالباً لمة المصريين والمصريين غال ما كانت بغض النظر بقى عن الديانة بتاعته أو اللي هو العقيدة، م. يعني المصريين غال في تعاملهم ما كانواش بينظروا للعقيدة، وده على كده نحن عندنا طوائف حرفيين كان بتضم المسيحيين والمسلمين مع بعض، بل كانت في طوائف بتضم المسيحيين كمثلاً طوائف زي طوائف الصغر، طوائف اسمها طوائف الصغر المسيحيين. فحضرتك الفن كان بيبقى معمم بغض النظر عن مسلم أو مسلم تأثر الفنان المصري بشكل عام؟, بشكل عام يعني كاد نتكلم عن مصر أو م المكان م نفسه م تأثر بغض النظر عن الديانة تقصد تأثر بقى بالفن القبطي القديم أو الفن الإسلامي الحديث؟ الفن الإسلامي تأثر بالفنون السابقة لها ومن أحد الفن تأثر بها كان الفن القبطي <تصفيق> بس عادة أحيانا ما ندخل الكنيسة أو بندخل المعبد اليهودي كمان بندخل زخارف إسلامية صحيح انا شوفت ده بعيني يعني لما دخلت المعبد اليهودي نلاقي زخارف ال... إسلامية بس في الغالب الفنان بود في عليها طابع ديني إنه مثلا يجي في الكنيسة مثلا نلاقي زخارف إسلامية تشوفها اللي هلا الأولى تقولي زخارف إسلامية <تصفيق> بس يجي مثلا في منطقة معنا يضع الصليب بعتبر إنه ذا اللي هو رمز المسيحية <تصفيق> لكن انا عايز أفهم بالتحديد يعني إذا كانت مثلا الكنيس اللي في مصر القديمة تحديدا في منطقة مصر القديمة بنية قبل مجيء الإسلام إلى مصر فازاي حصل هنا التشبه في العمارة؟ حضراتك في أربع كنائس بنية قبل مجيء عمر بن العصر وفيه ستة بنية وبعد مجيء عمر مم. بس كل ما فيه الأمر أنه بيحصل عملية تجديد عصر. يعني العمارة بتبقى على حالها بيحصل ترميم وتجديد عندنا مثلا في صدر الإسلام كان وفي عهد سيدنا عمرو بن العاص كان مسموح ببناء الكنيس. مسموح كان الجنة. مسموح أول كنيسة بنيت كانت في ولاية عمرو بن العاص الثانية كانت في الاسكندرية وكان اسمها مرمورس في الاسكندرية في ولاية الثانية ولاية عمرو بن العاص في الفوستات جنب جنب مع بن العاص بنيت كنيسة برضو في عهد مسلمة بن مخرة الأنصاري في فترة بعد فتح مصر بأقل من 30 عام م. سمح لهم إن هم يجددوا منشأ بيتهاهم بس لما يتم التجديد بعد كده مش يتم التجديد على نسخ القديم يتم التجديد على نسخ الحالي م. اللي هو التأثر بالفنون الزخورفية المتاحة في الوقت ده أو اللي المنتشر في الوقت ده رغم اللي بيبني هنا أو بيرام ف... مسيح. يعني مصري مسيح مسيح أو, أو مصري لكن هنا التأثر بقى بيدان أنه فعلا بقى في خليط من المعمار وحنا عندنا نمازج إن في نمازج المسيحيين اشتركوا في بناء المساجد م. عندنا مثلا في جامعة أحمر بن طولون أحمر بن طولون كان ليه شروط في المسجد اللي هيبني م. قال أريد مسجدا أن احترقت مصر بقى وأن غرقت بقى عنده أجمل مأ فقال اريده مسجد احترقت مصر بقى وانغرقت بقى م. وكان عنده شرط ان هو ما يستخدمش الاعمدة في بناء المسجد فكان في مهندس مسيحي في الوقت ده سمع بشروط احمر بن طلون فارسل الى احمر بن وقال له انا ابنيه لك كما تحب وتختار فبناله وجمعنا وطلون بالصرح نشافينا الى وقتك والبناء المهندس, المهندس مسيحي اللي صمم اللي صمم مهندس مسيحي واشرف على عملك البناء مهندس مسيحي حلوله مشكلة انه يريده مسجدا انه احترقت مصر بقى انه يبنيه بالأجر اللي هو الطوب الأحمر ويداخل في, الم... في مادة البناء الي المونى عنصر الرماد ويبنيه اذا غرقت مصر بقى اللي هو يبنيه مكان... فوق مكان مرتفع م. فعندنا ده نموذج لمسيحي اشترك او كان مهندس لمسجد ولسه المسجد باقي لحد الوقت م. في نموذج تاني في العصر المملوكي برضو مهندس مسيحي اشترك مع مهندس مسلم في بناء مسجد برضو او مجموعة اسمها مجموعة النصر فرج في صحراء المماليك سنة 8001 هجري. ده نموذج برضو باقي منها شيء الغد باقي حضراتي لحد الوقت ومهندس مسلم اشترك مع مهندس مسيحي في بناء المسجد لو خدنا مثلا الكنيسة المعلقة في مصر القديم وهي طبعا من احدى ايات المعمار المصري في, في هذه المنطقة هل في هنا برضو مفردات فيها التلاحم والتواحب بين القبطي القديم والقبطي الجديد المسيحي والاسلامي؟ ايو حضرتك في الـ الـ الـ الـ هي الكنيسة المعلقة بنيت بعد الاسلام وهي بنية فوق, فوق برجين من ابراج اسم بابليون اللي هو كان بيحتام فيه البيزنطيين. تمام، وحضرتك لما بني النظام ده، فبني على نظام اسمه نظام ااا وتراث بازيلكي. وتراث بازيلكي مشتق من العمار الفراني، يصير له تأثر برضو. م. تمام؟ لما ندخل حضرتك الكنيسة معلقة دلوقتي هنلاقي برضو نظام الزخارف الإسلامية طاغية برضو عليه، بس هو بيجي في ال قبل كده بيجي في مكان معين وبيضع الصليب م. كإشارة. ده ما النظام مكان مسيحي او دورة درع بدم. عبادة مسيحية اسمح لنا بس استاذ محمد ناخد تليفون الاستاذ سامير اشوان الشاعر اهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام عليكم, عليكم, عليكم. اهلا بيك يا فانده بحيث استاذ محمد تحياتي للبرنامج والقائمين عليه اشكرا ببنان تاريخ مصر الاسلامي وقبتي انا كتب قصيدة بالنسبة للاحداث الاخيرة بس استاذناك يبقى مقطع صغير بس عشان هو اكتب كل السباب مصر هولا السرعة شد. كل عمرنا عايشين فوق أرض المحروسة حبايب بالسلوم السلوم لشلاتين من مرسة مطروح لحلايب الحب هو اللي جمعنا في صورة جميلة ولقامعنا في الفرح يا ما تجمعنا في الحزن تتلاقى دموعنا لو مسلم في يوم اشتكى المسيح بيقول له مالك ولو مسيح في يوم بكى المسلم يقول له كسحالك رح اقول لك كلمة يا مصطفى وانت كمان اسمع يمينا الصفحة البيضاء المشرفة لازم تضطل صورة لينا في ناس اقولها مخرفة عايز تغرق السفينة تطلع في قناة مسترفة ملقاش كلام اللي علينا هنرد عليهم ونقول احنا طلطنا مصرية واسألوا سعد زغلول وصورة الوحدة الوطنية احنا امنا بعيسى رسوله ومحمد خير البلية كنا بقولها بكل امانة ويسمعني كل الحضور احنا شعب قرب الكنانة اللي عبر يوم العبور مش عاوزين اشعاد بقتانة وكلام يخل الدم يفور كل عمرنا إذا واحدة مسلمين مع صحيين بتجمعنا طبلية واحدة رغم في الحاقدين وده أكبر دليل على الوحدة ده عشرة آلاف السنين ابعدوا يقلود يا جحسة عندنا مادة دي عايشين لكم بينكم وليا دين ومصر لكل المصريين وكفايا أن رب العالمين أهل الخلوة آمنين أشكراك أستاذ طنيج وشوان على شعورك وقصدتك أشكراك شكرا جزيلا نكمل بقى القصير الكنيسة المعلقة مثلما حضرتك بنية بعد الإسلام والأفاة زخارة في الطغية الإسلامية بالنسبة حضرتك للتعايش في منطقة مصر القديمة مثلما حضرتك أننا عندنا مسجد جامع عمر بن العاص وعشر كنائس ومعبد اليهودي هل, هل تجاور هذه دور العبادة الثلاثة الكنيسة المعلقة جنبها كنيسة أخرى وخلفهم المعبد, المعبد اليهودي ويمكن على بعض خطوات هتلاقي مسجد حديث ولا هاي التعايش ده أو التجاور الشديد هل لي مغزة معماري ولا جي مصطفة ولا جي بأي شكل من أشكال تاريخيا تاريخيا هو لما لما تتجاور دور العبادة ده دليل ان ما حدش بينظر للاختلاف المذهبي كلنا شعب واحد بغض النظر عن اي اختلاف مذهبي سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي وعندنا مزج كتير حضرتك كثير جدا للتعايش يعني نسكر منا مثلا زي ما قلنا حضرتك صدر الإسلام من سيدنا عمرو بن العاص سمح للهو البترارك بن يامين ان هو يجي وقابله تسمع له الشروط وطبقها <تصفيق> عندنا مثلا في العصر الأموي كان المسلمين او القاضي المسلمين كان بيعود داخل المسجد عشان يحكم في قضايا المسلمين وكام لما يخلص كان يجلس بجانب المسجد عشان يسمع القضايا غير المسلمين سواء كانوا أقباط أو يهود مم. بعد كده في العصر العباسي سمحوا لهم غير المسلمين أنهم يدخلوا المسجد لرفع شكواهم وكان اللي بيحكم في كده القاضي المسلم مم. وكان بيطبق تعليم الإسلام في الحكم في حاجة زي كده سواء, سواء المسيح أو, أو المسيح كده وكان كله يرضى بالحكم لأن كل الحكم كله كان قائم على العدل مم. تمام حضرتك في بعد كده في العصر الطولوني في قصة أورادها المقريزي قال أن أحد قادة أحمد ابن طولون كان اعتدى على كاهن او راهب مسيحي كان في صومعته واخذ منه 500 دينار فالكاهن رايح لأحمر ابن طولون ورفع مظلمته لي لما أحمر ابن طولون اتأكد من حاجة زي كده من العمل القائد عزل القائد وسجنه ورد الكاهن دع اعتباره ورجع له ملغ بتاعه وعاد له اعمار الصومعة اللي هو كان سبب له فيها اضرار القائد <تصفيق> عندنا بعد كهاريك في العصر الفاطمي وصل المسيحيين لدرجة الوزارة انه كان اهم اهم شخصية في الدولة الفاطمية مم. في عدل عزيز بالله وصل شخصية مسيحية كان اسمه عيسى ووصل لشخصية للوزارة مم. وحضرتك فضل في الوزارة لحد وفاة العزيز وفي عاد الحاكم بأمره الحاكم بأمره الله عزله وبعد كده الحاكم او الامر بأحكام الله بعد كده عين اولاد الراجل دلو كنيسة وزراء برضو فده دليل انما هنا الفاطميين سواء كانوا شيعة او غير كده لم ينظروا برضه الى الاختلاف المذهبي في الاستعانة بالرجال للدولة يعني. في المناصب العديد كان حتى درجة المسيحين ديرهم مرسوا كان المسيحين وصل حضرتك نوصل لدرجة الوزارة لمنصب الوزارة ومنصب الوزارة ده ما كانش اي حد يوصله كان تاني رجل في الدولة <تصفيق> لو رجعنا كمان للاحداث التاريخية هل في اي صور من صور التناحر او الحروب أو الخلاف ما بين التواقف في مصر؟ لم يحدث على الإطلاق على الإطلاق مم. في رواية أورادها الجبرتي في العصر الوصماني سنة 1802 قال إن كانت في كنيسة احترقت مم. فالأطفال حريق المسلمي مم. والوالب نفسه اللي هو كان حاكم مصر في الوقت ده نزل وخذ معاه العسكر واستعان بضعف السقائين والفعلة اللي هم اللي بيشغلوا في البناء وأطفالوا الكنيسة مم. ما ليش ممكن سؤال هو هو توقيته في محله شخصين عشان أعرف وعشان الناس كمان تعرف معنا من مصدر تاريخي حضرتك طبعا بتدرس التاريخ المعماري بشكل ما وبتدرس طبعا وراه التاريخ المصري المعاصر على الأقل هل تم معاملة المسحين بأي شكل من الأشكال على طبعا هم أقلية مهمة تاريخي تاريخين حاضر استحضرت في عهد الحاكم بأمر الله بس إذا ما قلنا إنه والده اللي هو العزيز بالله كان ولا الوزراء لعيسى ابن نسطورس اللي هو يعتبر مسيح، بس هو الحكم بأمر الله كان نقدر نقول إنه كان تصرفاته غير طبيعية بالمرة، إنه هو طارد المسيحيين وطارد الزعماء والمسلمين نفسهم. اشتكوا من سوء المعاملة بتاعه الحاكم بأمر الله كان حاكم ظالم كان حاكم ظاهر نقول ما كانش ظاهر ما كانت تصرفاته غريبه قدرت انه اداه له الهيه والانامهكم الاعلى اه فده يعني شخصيه لا تؤخذ يعني لا يؤخذ يعني تصرفاتها لا تؤخذ في الاعتبار بالمر لانه هو اداها له الهيه فده اهم يعني يعني, يعني عصره من كبيرة جدا فده لا يؤخذ في الاعتبار هو صار للمسيحيين ايوه بس بعد كده خدوا حقهم زي ما قلت لحضرتك وعندنا مازج كثيرة جدا <تصفيق> هو الحياة هي, هي تجربة انسانية رائعة جدا وفيها معاني وافكار لازم احنا نرجع لها الوراء عشان ندرس ازاي فعلا المصريين على اختلاف العصور التاريخية وعلى اختلاف ال ال ال ال السلطات اللي تولت حكم مصر سواء عثماني او مملوكي كل السنين دي كلها وقدروا ان هم يتعايشوا في سلام من غير اي خلافات طائفية قائمة على الدين في رأيك ده سببتي؟ سببتي حضرتك ان احنا شعب واحد مفيش محدش الشعب المصري متسامع في طبيعة حاله مفيش ما بنقول لحضرتك ولا ينظر الى الاختلافات المذهبية الحد النهاردة نلاقي هي مثلا طالب في المدلسة قاعد جنب زميله وده مسلم وده مسيح واصدقاء وده عند ده البيت ويعني عادي جدا عادي لا اقصد انه حتى وكان في فترات فيها اشتعال لامور فترات كان فيها احتلال لمصر فترات كان فيها عثمانيين وكان فيها بعض الحكام الظالمين والمستبدين كل الاختلاف ده وكل العصور المختلفة ده ما قدرتش انها تعمل اي اثر ضد تعايش السلم ده يعني ده حاجة تدرس يعني التصور ده تدرس لنا دلوقتي ايه اللي حصل لنا النهارة الحسنان اليهارده هو نقدر نقول ان اللي بيحصل ده مش مصريين اللي بيعملوا لان انا عندنا تاجيخ 1400 سنة و من 14 قرن المسلمين والمسيحيين عايشين مع بعض في تقالف وفي تعاون مش بس المسلمين و مسلمين ويهود اليهود و المسيحيين و اليهود بغ... لم يحدث اي صدام مم. ده ده حسب بصائق التاريخ اه ده حسب بصائق التاريخ وحضرتك في نماذج كثيرة جدا ممكن نسكرها لعضرتك مم. عندنا مثلا نقدر نقول نحن عندنا عشان حريط الأديان برضو وكان لانها عندنا في العصر الايوبي وده كان عصر حروب مع الصليبيين وفي شدة المعمعة دي صلاح الدين سمح للمسيحيين هم يقيموا الكنائس بتاعتهم ويجرمموها ويجددوها ويعيدوا بناء الهدم منها مم. صلاح الدين الايوبي رمز للتسامح والحكمة تمام م. عندنا في مصر في اثار بتقول كده ان هو كان فيه تسامح كبير جدا عندنا مثلا في طبق خزفي من العصر الايوبي م. عليه صوره للعذراء وسيد المسيح م. ده كده الفنون المسيحية كانت بتنفذ على التحف دي كانت بتباع في الأسواق ده دليل على التسامح م. صحيح سيد محمد أبو صيف معيد بكلية الأسرى جماعة القاهرة وشكرك شكرا جزيلا ومحتاجين منك ومن الشباب معلومات أكتر وأكتر ترجعنا تخلينا ندرس ونحتمل بتاريخنا إذا كان تاريخنا في الحقيقة دي فعلا وإنه مفيش أي تجربة على مرة العصور قالت إن المصريين حصل بينهم أي خلاف ناتج عن الدين أو عن مذهب ديني فدي حاجة أعتقد إن هي عبقرية في تاريخ مصر أشكرك شكرا جزيلا شاهدينا فاصل آخر وعودة مرة أخرى مع زميلتي رش